No, no, no. wa qad nu arannu ma qad qad nu ma qad nu وكم ألماء وكم ستروا وكم والروح نواه على النجام أكاد قبله معانينا يا من تركون دنيا بخير ما امدن مات فهل اكو wa aqudu bi tmanat wa aqudu